موقع رياض القرآن يقدم, يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر إسماعيل واليسع ودى الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وَإِنَّ للمتقين لَحُصَنَ مَأْبَـبَ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفْتَحَةٍ لَهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ شَرَابٌ وَعِيُودَهُمْ قَاصِرَاتُ الطرف أتراب هذا ما هَذَا مَا تُعَلُونَ إن هذا ما له من نفاد هذا وإنني طاغين لشر ما هذا وإنني طاغين لشر ما آب جهنم يصلونها جهنم يصلونها فبئسا منها شان لما يفنونها فبئس مثواها هذا فليدوقوا اذا فليدوقوا حميم وغساق هذا فليدوقوا حميم وغساق واخر من شكل هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صارون نار هذا فوج معكم لا مرحب بهم إنهم إنهم قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرام قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فازله عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا لكنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاقت 129. وذلك لحق تخاصم أهل النار 120. قل إنما أنا منذر وما من إله إن الله الواحد القهار 127. رب السماوات والأرض وما بينهما, وما بينهما العزيز الغفار 128. قل هو نبأ عظيم 129. أنتم عنه معرضون 120. ما, ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون 121. إن يوحى إني إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشر من طين فإذا سويته ونفخت فيه من الروح فقعوا فقعوا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 إلى يوم الوقت المعنوام قال فبعزتك له ينهوا مجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق قوام لأم لأن جننا منك و من تبعك منهم أجمعين